20, 20. cüz 381. sayfa Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana cevabu kavmihi illa en kalu ahriju al-nugna qaryatikum innemu nasiyyatun zaharon fe ejaynahu wa ahlihi illam ra'tahu wa qaddarnaha min al-ghabilin famtanna alayhim mataran fesa'a mathalun والحمد <تصفيق> لله وسلم على عِبَادِهِ الَّذِينَ صفا الله خيرا أما يشكون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما أنفبت نبي حدا إذا ذات بهجة ما كان لكم أنتم تشجرها أيلهم مع الله بل هم قامئ عدن أما يجعل الأرض قرارا ويجعل خيالها أنهارا ويجعل لها رواس ويجعل بين البحرين حاجزا أيلهم مع الله بل لا يعلمون أما يجيب إذا خلفاء مع الله أَمْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بَيْنَ أَيْدِ رَحْمَتِهِ إِلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ مَّعَ اللَّهِ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هات برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم ما في سموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرنا أين يبعثون بل إدارك علم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابوا آباؤنا أئنا لنخرج لقد عيدنا هذا نحن آباؤنا من قبل هذا إلا كيف كان ولا تحزن ولا في ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل أن يكون أردف لك بعض الذي تستعجل وإن ربك لزفظ على الناس ولكن أكثرهم لا يشكر وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعنين وما من في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وَإِنَّهُ لَهُ دورحمة ال لل إِنَّ ان ربك يقضي بَيْنَهُمْ بينهم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إِنَّكَ إنك لاشمع متولة تشعص مدعا إايذا وهم مدبرين وما انتذ الم عن ال التي ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم ماذاك تعملون؟ وبقى على القول عليهم ما ولا مفهم لا يطيق ألم يروا أن جعل الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا؟ إن في ذلك آيات يقمن يؤمنون ويوم يوثخ في الصور ففزعما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله وكل أدهى خير. وترجى لا تحسبها جاملا وهيتمر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمن ومن جاء بسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعمد رب هذه البلة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أثلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسي وما ظل فقل إنما أنا من المهذر وقل الحمد لله سيريكم أياتي فتعرفنا وما ربك بغافر عن ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم واسمين. تلك آية الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمن إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شعي يستعفوا ضائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المسجد ونريد أن على للذين استعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وها من وجنودهما منهم كانوا يحذون وأحينا إلى أم موسى أرضي فإذا خف عليه فألقيه في الامي ولا تخاف ولا تحزني إن رادوا إليك وجعلوا من المرسلين فلتقضه ألف فرعون ليكون لهم عدولا وحزنا إن فرعون وها من وجنودهما كانوا خاضين وقالت رأت فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أيا فأنا وأتخذه ولدهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبد به على قلبها للتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضيع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بنت يكفرونه لكم وهم له ناصح فرددناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أن شده واستوى آتينه حكم وعلم وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حيل غفلة من أهليه فوجد فيها رجلين يقأ هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فبكسه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون اللهيرا للمجرمين فأصبح في الذي تنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو لهما قال يا نوسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خارف يترقض وقال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت تلقاء مديانا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما مديانا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تأذدان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير فسقاهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزرت إلي من حير فقير فجاءته إحداهما تمشي على يا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هذه على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشقع عليك ستجدني إن شاء الله من الصالح قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكير فلما قضى موسى اجلَه وسار انا سميع جانب الطور نارا قال لاليه كسو اني انست نار منها بخبر او جزءا من النار لعلك فلما اتها من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من شجره ايام موسى اني انا الله رب العالمين وان اطي عصك فلما راها تهتز كانها جن وللمدبر ولم يا موسى ولا تخف انك من الامنين اشلخ يدك في جامك تخرج بها الله امنا وهيشرو وعلوم اليك جناحك ام Allah bifadlanika burhana nimrabi ka ilayna wa mala'ikati innahum kano qama fasiqin qala rabbi inni qataltu minhum nasan faakhafu ay yaqtulun fa akhay harun ma afsah minni lisaana fa arsilhu ma yarid ay yusadiquni inni akhafu ay kadhibun qala wa naj'alu lakuma mashrufan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى أعلم بما جاء بالهدى من عندي وما تكون له عقبة الدار إنه لا يفيح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمتم من إله غيري فألقوا إلي ها على طين فجعل صرح صرحا عني أقرعوا إلى إله موسى وإني لأولهم من الكاذبين فاستكبروا وهو وجنوده في الأودية ويلحقوا والله أنهم إلينا لا يرجعون فأحلنا وجنده فنبذناهم في اليم كيف كان عاقبه الله في هذه من القرون بصائر 390 وما كنت بجانب الغرب إذ غضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرون فتضاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينا تتلع عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ ولكن رحمة من ربك لتنذر ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم نصيبة بما قدمت أيدي فيقول لو لا إلينا آياتك من المؤمنين لولا لو أتي lam yakfurū bimā ūtīyamū wa sāmiʿū qawl al-qāris ihramitillāhi wa qālū innā bikul linna bikul inga taʿrūn qul min ʿayni Allāhi wa aḍa min mā atā in kuntum ṣādiqīn fa-in lam yastajībū lak faʿlam anna mā yattabiʿūna ahwāʾahum man awwalu wa huwa min inna ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتينهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا لا عليهم أقال وأمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبل مسلمين أولئك يؤتون إجرام بما صبر ويدرعون بالحسنات سيأتوا مما رزقناهم ينفقون وإذا سمع الله وأعرض عنه قالوا لنا أعمالنا ولا أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا ولكن الله يهدي يشاء إن من اراضينا اولا نمكن لهم حرمانا امنا يوجب اليثمر كل شيء رزق من لدننا ولكن اكثرهم لا يعلمون فقم اهلكنا من قريه مطيره معيشتها لم تستقم مما علم الا قليلا وكننا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيهم يرسل عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها وَمَا تيتم من شَيْءٍ تعا الحياي الدننا ووزةها معند الله يحيوم أبق فل تعاقلون أفهمما عدنا عد الحسن ف ولاقي كما تعاهم م تعا حياتي الدنات ما يما ثم هو يمل خيامة من المححظين ويما يذهم فيقول دين فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الاماء وما يريد فهم لا يتساءلون فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى اياتنا من المصلحين ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم من اختيار سبحان الله وتعالى عما يشكون، وربك يعلم ما تؤكن صدورهم وما يعنينهم وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى والاخره وله الحكم اليه ترجعون Kullar A raiytem eyniye ala Allahu alaykum. Laila sarımdan ilayi yomu el qiyameti. Man ilahu wa iru Allah yatiyim yiliyaa. A falat esmeyon. Kullar A raiytem eyniye ala Allahu alaykum. Nhaa sarımdan ilayi yomu el qiyameti. Man ilahu wa iru Allah yatiyim yililin teskunun fee. A falat jubil ciron. Amirahmetiye jalelakum laila ve nhaa. Rli teskunun fee. نقارنا كان من القوم <سؤال> استفبعوا عليهم واتيناه من الكنوز ما انفقوا لا تنو بنهمه الذين له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفاريح وبدا فيما آتاك الله الدار ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبهل فساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال إنما اوتيت على علم من عند اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو من قوته والاخو جمع ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت مثل ما اوتي لا عظيم خير ولا الصابرون فما الله وما كان من لنتمنى مكانه بالامس <سؤال> يقولوا نويك ان الله يبتدئ القول من عباده ويقادر لولا ان من نوى علينا لخسف بنا وويك لا يفيحل كافرون جئ دار الاخره نجعلها لا يريدون عدوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين من جاء باحسانه فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين يعملون السيئات الا ما كانوا يعملون إن الذي ف عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى إلى مععد قرب أعلم ماجاءه داما هو في الوال لل المبين وماكن تترج أي الق إك الكتاب إلا رحمةمرره بك فلاتكون الن الله ر للكاافين ولا يصددنك عن آيات لا عند إ زلت إلييك ولا إ إلى ولا تكون أن من المشيكين ولا تع الله لا آخر لا إ إلا هو كل شيءها يكون إلا وجهها له الحكم إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف م أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبل من الله الذين صدقوا ولا من الكاذب أم حسب الذين يعملون سيئات أن يسبقون ساء ما يحكم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو سميع عليم ومن جهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغاني عن العالمين وَالَّذِينَ آمَنُوا عمن الصَّالِحَاتِ لن عَنْهُمْ عنهم سيئاتهم أَحْسَنَ جزّيّنهم كَانُوا الذي كانوا يعملون بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا بوارده حسنا وينجاهدك لتشك بما ليس لك به علم فلا تضعهما إليّ مرجعا فأنا بكم بما كنتم تعملون آمنوا عمن الصالحات لن في صالحين ومن الناس يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة بالله ربك لا إن معكم أو الله بما في الله الذين آمنوا ليعلمنا المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا وامنحمل حطاياكم وما هم من حطاياهم من شيء إنهم لا كالعبون. ولا وليحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفتعون ولقد أرسلنا النوحل إلى قمي فلبث فيهم ألف سنة إلا خمس عاما فأخذ الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب سفينة واجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبد الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فتعوا الله رزقا وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم على رسول إلا البلاغ المبين اولم يروا كيف يبدئ الله للخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يس فبدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلب ومن أعلمتم لمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يسمي رحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنقَذَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا تَخَافُونَ مِنَّا دُونِ اللَّهِ أَوْ تَسَاءَنَّ مَا بَدَأَتْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْرُبَعُ عَنْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وما أواكم النهر وما لكم من ناصر فآمن لَهُ لوض وقال إِنِّي مُهَاجِرٌ إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَوَهَبْنَا له إِسْحَاقَ ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوضا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ رِيَالَ وَتَقَطْعُونَ سَبِيلَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَنَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتِنَا بِعَزَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَى رَبِّيْ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرا قالوا إن مهلك آل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بما فيها لننجي إنه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولمَّا أنجأت رسلنا لوطا سئب مظاق بمزرع وقالوا لا تحف لا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجس من السماء بما كان ويفسق ولقد تر تركنا منها آية بينة لقوم يعقل وإلا مدين أخاهم شعيبا فقال يا طام عبد الله ورجل يوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسد فكذبوه فأخذتهم رجفة فأخبحوا في دارهم جاثم وعاد وثمد وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم شيطان وأعملهم فصدهم عن سبيل وكانوا وَقَالُوا وَثِعْنَا وَهَامَنُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ سَبِيلِ الْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا فمنهم ذُرِّيَّتِهِمْ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةٌ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْهُمْ مَنْ كان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَفَذَٰلِكَ الَّذِينَ تَحَجَّرَ مثل الذين تخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت إتخذت بيتها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضيبها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لا آية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم